يوم يوم الروح والملائكه صف لا يتكلمون يوم يكون الروح والملائكه صف لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوار